وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين من همزه ونفقه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب الخامس عشر لا. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير والمصنف في هذا الباب ترجم بالآية وهذه الآية هي فيها بيان ما يحدث للملائكة عند استماع ما يوحي الله تعالى أو ما يقضي الله تعالى في خلقه فيحدث لهم من الخوف ومن الفزع من مهابة الله تعالى ومن تعظيمه يحدث لهم من الفزع ومن الخوف من شدة خشيتهم لله سبحانه وتعالى ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن المصنف يتكلم عن الشرك والتحذير من الشرك وذم الشرك والمشركين والتحذير من الأعمال التي توقع المسلم في الشرك وهذا الباب بمنزلة تقديم البراهين على أنه لا يجوز أن يشرك بالله تعالى شيء فه... فهؤلاء هم الملائكة الذين اتخذهم البعض أولياء من دون الله واتخذهم البعض آلهة من دون الله هم في الحقيقة معبدون لله تعالى والدليل أنهم يخافون ويفزعون من الله سبحانه وتعالى وتمتلئ قلوبهم خوفاً وخشية من الله سبحانه وتعالى ويفزعون عند سماع قضاء الله تعالى في خلقه أو وحيه إلى رسله وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم عباد مكرمون لا يجوز أبداً أن يجعلوا ندا لله سبحانه وتعالى وإن كان هذا الأمر مع الملائكة وهم من هم في المكان والقرب من الله سبحانه وتعالى فما بالك بمن دونهم في المنزلة فهذا هو مناسبة الباب لما قبله من الأبواب حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها وهناك فرق بين أن تقول فزع قلوبهم او فزعت قلوبهم وبين أن تقول فزع عن قلوبهم الاول فزع قلوبهم او فزعت قلوبهم معناها امتلأت قلوبهم فزعا اما فزع عن قلوبهم بمعنى زال الفزع عنها وفي قراءه حتى اذا فرغ عن قلوبهم فرغ عن قلوبهم بمعنى نفس المعنى يعني زال ما أصاب قلوبهم من الفزع والخوف بسبب قضاء الله تعالى في خلقه أو وحيه إلى رسله حتى إذا فزع عن قلوبهم من الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت جر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة نريد أن ننتبه هنا إلى أمرين مهمين الأمر الأول أن إذا ورد تفسير للآية أو لآية عموما لأي آية في القرآن إذا ورد تفسير في السنة لا يجوز أن يعدل عن هذا التفسير إلى غيره لان الذي فسر هنا هو رسول الله والنبي لا ينطق عن الهوى فعندما تجيء الاحاديث هنا بان الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكه فلا يجوز ان يعدل الى غيرهم لان هناك من تكلم في الايه بغير هذا فما دام هناك تفسير في السنه لهذه الايه فلا يجوز ان يعدل الى غيره الثانية سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان المقصود هنا أن الملائكة عندما تسمع كلام الله تعالى إلى جبريل فإنها تفزع تفزع كفزع من يفزع عند سماع جر الحديد على الحجر الأملس. فننتبه لهذا المعنى لأن قد يفهم البعض أن هذا في تشبيه لكلام الله كصوت جر الحديد على الحجر الأملس وهذا لا يجوز. وإنما المقصود أنهم فزعوا فزع من يفزع عند سماع صوت الحديد على الصفات وهذا لو أنت تخيلت هذا الموقف هذا معروف لو أن واحد مثلا سمع صوت الحديد على الحجر الأمنس لو صوت يرهب النفس هذا الصوت يرهب النفس ويصيب الإنسان بالفزع فالملائكة تفزع فزع من يفزع عند سماع هذا الصوت وهذا هو المقصود بهذه الجملة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم طبعا هم كما سأيت في الحديث أصابتهم الفزع وفي بعض الرياض أصابهم غشيتهم شيء من الرجفة بسبب شدة فزعهم وتعظيمهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى حتى ما سمعوا ما يحدث وما يقال فلما استفاقوا سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم إذا أفقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وقول الملائكة قال الحق في ثناء على الله سبحانه وتعالى فسبحانه لا يقول إلا إلا حق وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وهذه أنواع ثلاثة للعلو فالعلو ثلاثة أنواع علو قدر وعلو قهر وعلو ذات فله العلو الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك من الآيات وقد بلغت سبعة مواضع من القرآن وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى ثم ساق المصنف هذا الحديث الذي هو بمثابة شرح وتوضيح وتفصيل لهذه الآية ففي الصحيح صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاد الله الأمر في السماء وإذا قاد الله الأمر في السماء يحمل معنيين معنى الأول إذا قاد الله الأمور القدرية إذا قدر الله تعالى الأمر ويحتمل كذلك كما جاء في الرواية الأخرى إذا قضى الله الأمر أي إذا أوحى الله تعالى بالأمر إلى جبريل ليوصله إلى من شاء من رسله إذا قضى الله الأمر في السماء دربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا أي خضوعا لقوله وفي ضبط آخر خضعانا لقوله خضعانا لقوله أي خاضعين يبقى خضعانا أي خضوعا وخضعانا يعني خاضعين ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وقلنا المعنى انهم فزعوا فزع وفزع من يسمع صوت جر الحديد على الحجر الأملس ينفذهم ذلك يعني يصلهم هذا الكلام يصلهم حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفجع قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير يعني أخذوا يتنقلون ما قاله الله تعالى فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمعهم الجن الذين يسترقون السمع إلى السماء يريدون أن يسمعوا ما يدور بين الملائكة وما تتناقله الملائكة من الأمور التي قضاها الله تعالى حتى يوصل هذه الأمور إلى أوليائهم من الكهنة فيغدع بها الناس فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني هكذا يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كل واحد يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهب هي النيازك التي يرسلها الله تعالى على الشياطين وعلى الجن الذين يسترقون السمع إلى السماء يرسل عليهم نيازك تحرقهم و هذه النيازك كانت ترسل عليهم حتى قبل البعث وانما لما بعث النبي زادت وغلظت وكثرت حمايه وصيانه للوحي حتى لا يختلط كلام الوحي بكلام الكهنه والسحره كما جاء على لسان الجن في سوره الجن وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا واننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يعني إحنا مش عارفين هو الشهب والنيازك التي كثرت وغلظت بهذه الطريقة هل هذا نذير شر بالأرض ستحرق الأرض أو ستدمر الأرض ألأن هذا نذير رشدا أنا في ذلك صيانة لأمر السماء حتى لا يختلط هذا الكلام بكلام الكهنة والسحرة فهذه الشهب التي يرسلها الله تعالى على هؤلاء الشياطين وعلى مسترقي السمع فهذا الجنية الذي خطف الكلمة وانا يعني تتخيل واحد واقف بهذه الطريقة يركب بعضهم بعضا فيها توتر وفيها قلق وفيها اختلاس وبعدين واقف مستني وخايف الشهاب هيجينوا من اي مكان وبالتالي واقف مش مركز فيه يخطف الكلمة ثم يجري يقطف ويجري فأقصى ما يسمع يسمع كلمة ولا يكمل الجملة فيلقي هذه الكلمة إلى من تحتها حتى تصل إلى لسان إلى الساحر أو الكه فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فلا يستطيع عندئذ أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه يعني أدركه الشهاب لكن بعدما قالها لمن تحته فيكذب معها الكاهن أو الساحر مئة كذبة يعني يأخذ الساحر هذه الكلمة من الحق والصدق فيخلط معها مئة كذبة فيقال مين بقى اللي بيقول السفهاء من الناس فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني هذا رجل كاهن صادق ترجل مرفوع عنه الحجاب ومكشوف عنه الحجاب ترجل يعلم ويعلم ويعلم الا قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء وفي روايه للامام البخاري عن عائشه مرفوعا ان الملائكه تنزل في العنان اي في السحاب فتذكر الامر قضي في السماء يعني الملائكه ينزلون في العنان اي في السحاب فيذكرون لبعضهم البعض ما قضى الله عز وجل من الامور فتسترق الشياطين السمع فتوحيه الى الكهان قال المصنف وفيه قبول النفس للباطل يتعلقون بواحده ولا يعتبرون يعتبرون بمائه والذين يفعلون ذلك هم السفهاء الجهال من الناس هم الذين يفتنون بهذه الكلمة من الصدق ومن الحق ثم لا يعتبرون بمئة كذبة وقد تكون هذه الكلمة من الصدق في الحقيقة اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يعلم الصادق من الكذب الصادق في ايمانه من الكذب في دعوة لان المسلم الصادق يعلم ان هذا الكاه مخرف وأن اتيان الكعن حرام بل كبير من الكبائر فلو يصدقه حتى ولو قال صدقا لا يصدقه يعلم عنده من الله في ذلك برهان لا تلتبس عليه الأمور أما صاحب الإيمان الضعيف أو المتزعزع في إيمانه فإنه يخضع ويفتن بمثل هذه الكلمة من الحق والسبب إيه؟ السبب أن إيمانه ضعيف أو أن إيمانه قد التبس بكثير من الأباطيل والعياذ بالله فهذه الكلمة قد تكون امتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم الصادق في إيمانه من غير الصادق وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا دل على أنه حق كله فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون اقبل لباطلهم قال الله تعالى ويتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وهذا شأن أهل الباطل في كل زمن ومكان أنهم يلبسون الحق بالباطل يعني واحد عاوز يفتن الناس أو يدعو الناس إلى ضلال فيلبس هذا الضلال ثياب الحق واحد مثلا عنده مرض في قلبه عاوز يظهر عاوز يشتهر من الناس فيعمل إيه يقول والله ده يجيب مساله من المسائل فيخالف فيها جماهير الناس وجماهير العلماء يخالف ويأتي مثلا بقول غريب او مستغرب فينشره بين الناس ويقول كل الناس على خطأ كل الناس الملتحين دول سبيل السنة السنة انك انت تفتح الازرار وكل الناس دي مش فاهمين حاجة ويجعل الدين كله تفتح الزراير يفعلون هذا وهذا كثير يأتي مثلا على علم العلماء فيتصيد له الأخطاء ثم ينشر هذا الكلام انت الشيخ فلان أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا فيظهر للناس أنه يريد الحق ويرد بياد الحق ويريد أن يوصل للناس الخطأ من الصواب وفي الحقيقة ما أراد إلا أن ينتقس العلماء وأن يرفع من قدر نفسه عايز يقول يعني أنا أفضل منه أنا وصلت اللي هو ما وصلهوش أنا عرفت اللي هو ما عرفوش فهذا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأعمال وهكذا يفعل الكهان والسحرة وغيرهم يأخذون شيئا من الحق فيلبسون به على الناس تجد واحد مثلا فتى عياده لك معالج بالقرآن وأنا معالج بالقرآن وأرق الناس فإذا ذهبت إليه تجده يستخدم الطلاسم وغير ذلك فيستخدم بس العنوان معالج بالقرآن ليدخل بعد ذلك ولبس على الناس وتجد الناس يلبسون هذا الأمر يقول لك ده دراجل ما شاء الله معالج للقرآن وفي مرة من المرات أحد الناس حكى لي أن بعض أقاربه جاءوا برجل يعالج بالقرآن فكتب لهم بعض الأحجابة وغير ذلك وجعلها لحطها تحت المخد والكلام اللي أنتم عارفينه ده فهذا الأخ بيحكي لي راح ففتح الحجاب فوجد كله تلاصم تلاصم شركية فالرزل لا يعالج بالقرآن ولا والعجيب أن بعض الناس يقول لك تفلان ده بيعالج بالقرآن تب يعالج بالقرآن إزاي بقيلة بيقرأ القرآن بالمقلوب بيعالي القرآن بالمقلوب هذا كفر بالله لأن في تغيير ما عند القرآن والعاذ بالله فهذه كلها أمثلة لأنهم يلبسون الحق بالباطل لأنه لو دخل على طول بالباطل لو أحد جاء على طول وقال لك أنا أنا عايز أظهر وعاوز الناس تشير إليه بالبنان الناس تذكره لكن لازم الأول يجيب شيء كده يشتبه على الناس أن فيه حق فهيلبس على الناس الحق بالباطل لذلك كان من الأدعيات الماثوره ولا تَجْعَلُهُ ملتبسا علينا فنضل إن من النعم انك كنت تسال تسأل الله عز وجل ألا يلتبس عليك الحق بالباطل لأن دي يا جماعة فتنة والله أعظم فتنة أن يلتبس الحق بالباطل إنك أنت تصل لدرجة إنك أنت من داشت عارف اللي بيحصل ده صح ولا غلط مش عارف اللي بيحصل دوت خير ولا شر مش عارف اللي بيحصل ده حق ولا باطل وهذه الفتنة فمن مما يعني يلتزمه المسلم في حياته أن يبتهل إلى الله عز وجل ويستجير بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله أن يجعل الحق واضحا وأن يجعل الباطل واضحا وان لا ينتبس عليه الحق بالباطل حتى لا يضل حتى لا يدخل في باب من ابواب الباطل ويظن انه يتقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى ثم ساق المصنف حديثا اخر وان كان الحديث في اسناده ضعف ولكن جمل الحديث لها شواهد في الحديث الذي قبله وفي الايه وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر خلي بالك هنا بقى إيه هنا التصريح بمسألة الوحي الأولى إذا قضى الله فإذا قضى تحمل الاثنين تحتمل قضاء الأمور القضرية وهذا وارد وهذا محتمل وهذا صحيح ويحتمل كذلك الوحي هنا في هذه الرواية صرح بالإيه بالوحي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله هنا أيضا زيادة أن ليس الملائكة فقط هي التي تفزع بل السماوات تفزع وتخشع هيبه لله سبحانه وتعالى وهذا صحيح لأن كل الجمادات تخشى من الله تعالى وكل الجمادات تخاف من الله سبحانه وتعالى وكل الجمادات تخشع من ذكر الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكما قال الله تعالى عن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون فجميع الجمادات وجميع الكائنات تخشع وتخشى من الله سبحانه وتعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات مين أهل السماوات الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا يعني فزعوا وأصابهم سعقا وخروا لله سجدا خروا لله سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى فيكون أول من, أول من يرفع رأسه جبريل وهذا يدل على فضيلة جبريل بين الملائكة فيكلمه الله من وحيه بما أراد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 لها شواهد في أحاديث أخرى وهذا الحديث فيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم رسول كريم هو من جبريل وهو المكلف بالوحي بإصال الوحي إلى رسل الله تعالى من البشر هو المكلف بالوحي أو بإصال الوحي إلى من شاء الله تعالى من رسله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ومعنى جبريل عبد الله معنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن وكل شيء رجع إلى إيل فمعبد لله عز وجل فقال أبو صالح في تفسير الآية قال جبريل يدخل في سبعين, في سبعين حجابا من نور بغير إذن وهذا يدل على شرفه وعلو مكانته ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ست مائة جناح كل جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر ما الله به عليم وقد رأى النبي جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله تعالى عليه له 600 جناح كل جناح قد قد سد الأفق يتقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم ثم يقول الشارح فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى وقد قال الله تعالى بل عباد نكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ثم يقول فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن, عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك في خلقه أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا أين ذهبت عقول المشركين سبحان الله عما يشركون وقد قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آث الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع ثم قد ارسل رسله من اولهم الى اخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عباده ما سوى الله يعني وهذه الجمل هي المقصود من إراد هذه الايه وهذه الاحاديث في هذا الباب طبعا قبل ان ننتقل من هذه الايه وهذه وهذا الحديث يعني لا يفوتنا ان ننبه على فائدة من أعظم الفوائد في هذا الباب وفي هذا الآية وفي هذا الحديث أو هذه الروايات أن الملائكة كما ذكرنا لماذا تفزع تفزع خوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا هو حال الملائكة مع ربهم أنهم يخافون من الله ويهابون ربهم سبحانه وتعالى فكيف بمن دونهم في المنزلة الملائكة هم من هم هم لا يعصون الله ما أمرهم هم قوم خلقهم الله تعالى للعبادة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الملائكة ملائكة منذ أن خلقهم الله تعالى إلى قيام الساعة ركعا لا يرفعون من الركوع إلا إذا قامت القيامة ومنهم ملك ساجد وضع جبهته ساجد لله لا يرفع إلا إذا قامت القيامة انذر إلى هذه العبادة العظيمة يسبحون الله تعالى الليل والنهار لم يقل الله يسبحون في الليل لا يسبحون الليل والنهار يعني يمكثون الليل والنهار ويقضون الليل والنهار في تسبيح الله سبحانه وتعالى انذروا إلى هذه العبادة العظيمة ومع ذلك إذا قامت القيامة فزعت الملائكة وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك فينبغي ان ينتبه المسلم الى هذا المعنى أن يملا قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى والله تعالى احق ان يخاف منه والخوف عباده قلبيه ليس بعيد عن موضوع العقيده عبادة قلبية أن تخاف من الله أن يمتلئ قلبك بالخوف من الله بل لا ينصلح قلب المسلم إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى لأن الخوف من الله ولأن الخشية من الله سبحانه وتعالى هو الجدار وهو الحاجز الذي يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى فما تجرأ متجرئ على معصية من المعاصي إلا بسبب ضعف الخوف من الله تعالى في قلبه تجد مثلا واحد بالنسبة لك أنا ما بخافش, ما بخافش أبداً إلا من ربنا إلا من اللي خلقني طيب لكل قول, لكل قول حقيقة ما حقيقة خوفك من الله؟ ما أي إنسان لو سألت أنت بتخاف من ربنا طبعاً بخاف من ربنا طب ما حقيقة خوفك من الله لابد أن تظهر هذه الحقيقة في انزجارك عن معاصي الله سبحانه وتعالى تظهر هذه الحقيقة في خلواتك ما حالك مع الله في الخلوات إذا أغلقت عليك الأبواب وما حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى إذا كنت في بعيد عن أعين الناس لا يراك أحد هل تراقب الله عز وجل هل تخاف من الله سبحانه وتعالى أم تنكب على المعصية عندئذ وتجدها فرصة فإنه لا أحد يا والعياذ بالله هذه المعاني بها تحيا القلوب فالقلب يحيى بالخوف من الله سبحانه وتعالى لذلك قال العلماء الخوف من الله هو سراج القلب الخوف من الله هو سراج القلب وتجد كثيرا من الآيات في القران الهدف منها أو المعنى المباشر منها التخويف حتى قال الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده فالله عز وجل يخوف عباده لينصلح حالهم فان الذي يخاف من الله والذي لا يامن العقوبه من الله سبحانه وتعالى فانه ينزجر عن فعل المعاصي والمحرمات حتى اذا وقع في معصيه فانه يسارع إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى أن يعمل عمل صالحا أمام هذا العمل الذي اساء فيه كل ذلك خشيه من الله سبحانه وتعالى لذلك كما قلت لا ينصلح القلب إلا إذا امتلأ بالخوف من الله وإلا إذا امتلأ بالخشية من الله فإن الخشية والخوف هو الجدار الحاجز القوي أمام دفعات الهوى وأمام طرقات الشهوة وأمام موجات الفتنه نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بخشيته لذلك انظر إلى أهل الجنة إذا دخل الجنة أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين هذا هو الذي أوصرهم إلى هذه المكانة أنهم كانوا يخافون في الدنيا يخافون من الله عز وجل ويشفقون من عذاب الله سبحانه وتعالى فأصلح الله حالهم بهذا الخوف وهذه الخشية والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تربية الصحابة على هذا المعنى في الحديث الصحيح أظن عن أنس أنه قال بلغ, بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابي شيء يعني بلغ شيء الى النبي عن اصحابه يعني شيء حدث مثلا انتشار شيء من المزاح المزاح او المدعبات او غير ذلك من الامور البسيطة التي تعتبر في زماننا هذا من حسناتنا ان الواحد يعني بيهزر بس لا مجدبش او ان الواحد يعني لكن الصحابة سبحان الله يعني بلغ النبي شيء عنهم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته لله ساجد لله ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكئتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفروش. يقول أبو ذر راوي هذه الرواية: والله لو وددت أني شجرة تعضد. يعني تمنيت بعد هذا الكلام أن أكون مجرد شجرة خلقها الله عز وجل ثم انتهى أمرها فقطعت وانتهت ولا حساب ولا عقاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه من الأمور التي ينبغي ألا تفوت علينا ونحن نقرأ مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث. إذا كانت الملائكة وهم من هم من حيث مكانتهم وقربهم من الله وشدة طاعتهم لله سبحانه وتعالى ومع ذلك يخافون كل هذا الخوف من ربهم ويفزعون هذا الفزع من ربهم فنحن أولى منهم بهذا الخوف فينبغي أن نربي أنفسنا على الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف الحقيقي هو الخوف الذي يدفعك إلى العمل كما قال النبي من خاف أدلج من خاف يعني لو أن إنسان يمر في أرض صحراء فيخاف يخاف أن يهجم عليه عدو أو أن يفترسه سبع أو أن ينقطع عنه الماء والزاد ماذا يفعل؟ يسرع حتى يقطع هذه المفازة في أقل وقت ممكن هكذا العبد فليس الخاشع الخائف هو من يطأطئ رأسه أو من يمسح الدموع عن عينه وإنما الخائف الحقيقي هو الذي يسارع إلى طاعة الله ويمتنع عن معصية الله فالخوف الحقيقي هو الخوف الذي يدفعك إلى العمل يعني بعض الناس بيخاف خوف سلبي بيخاف عندما يذكر مثلا بعذاب القبر أو بعذاب النار أو بمثل هذه الأمور التي فيها من الوعيد ما فيها فإنه يخاف خوف سلبي فتجده يترك العمل ويحبط ويقول أنا سأهلك وسيفعل بي كذا وكذا ويسيطر الخوف على قلبه هذا من الشيطان ولكن الخوف الصحيح الخوف الحقيقي والخوف الذي يدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل الأولى تفسير الآية وطبعا المصنف يعني اشتزأ جزء من الآية على حسب ما يريد وهو قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبه وأول الآيات قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر, من ذلك ولا, ولا أكبر من ذلك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فهذه الآيات بتمامها وهذه الآية قال عنها العلماء أنها آية تقطع عروق الشرك وجذوره من قلب الإنسان لماذا؟ لماذا؟ لأنها نفت عن كل ما سوى الله مقومات الألوهية نفت عنهم الملك قلتوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون وشوف التعبير القرآني مش لا يملكون شيئا لا لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فنفى عنهم الملكية وكذلك حتى مجرد الاشراك وما لهم فيهما من شرك يعني ليس لهم اي نصيب في خلق السماوات والارض يبقى نفى الملكيه ونفى كذلك الايه ان يكون لهم اي شراكه في ملك الله عز وجل ثم نفى عنهم الظهير وما له منهم من ظهير يعني من اعانه ونصر فهم لا يستطيعون اعانه انفسهم ولا يستطيعون نصر انفسهم فضلا عن غيرهم فهم لا حول لهم ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى ونفى عنهم كذلك الشفاعه لا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه مقومات الألوهية وهي أبعهم أبعد ما كل ما يعبد من دون الله هم أبعد ما يكون عن هذه الثلاث. بل هؤلاء الملائكة الذين اتخذوهم أولياء وشفعاء من دون الله كما قال الله عز وجل في نفس السورة بعد ذلك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونه بل كانوا يعبدون الجن فحتى هؤلاء الملائكة انظروا إنهم يفزعون من خشية الله إنهم يخافون من هيبة الله وعظمته سبحانه وتعالى الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين مخصوص هنا بالصالحين كالملائكة فالملائكة عباد مكرمون صالحون عابدون لله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يجوز أن تتعلق بهم ولا أن ترفعهم إلى مكان فوق مكانتهم التي أنزلهم الله إياه وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وإن قالوا الحق معناه فيه تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقول إلا إلا حقا ثم يأخذ بعضهم مع بعض فيخبرون بعضهم بعضا أو يخبرهم جبريل بما قاله الله عز وجل طبعا إن كان هذا في الأمور القدرية التي قدرها الله عز وجل وإن كانت في الأمور, الأمور الوحي فإن جبريل لا يخبر به أحدا إلا من أذن الله تعالى له من رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه قادر الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك هم ليس ألهم الله يفتح عليك سبب سؤالهم عن ذلك والسبب هو شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى حتى أنهم خشوا أن يكون في كلام الله عز وجل ما يكون فيه عقاب لهم أو شدة عليهم أو أن يكون عزيز الله تعالى للساعة أن تقوم إلى غير ذلك مما يخشونه هؤلاء العباد المكرمون فهم فهذا ليس حب فضول مثلا كما يسميه البعض وليس مجرد أو او من باب أن يتسمع الإنسان لما لا يعني لا وإنما سبب سؤالهم انهم يخشون من الله عز وجل شده خوفهم من الله عز وجل فسالوا جبريل لانهم يترقبون ويخافون ان تقوم الساعه او ان ينزل بهم من الله عز وجل ما ينزل فمن شده خوفهم وفزعهم من الله يتساءل بعضهم بعض ماذا قال ربكم الخامسه ان جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا نحن قلنا هذا كان في الأمور الإيه؟ القدرية الكونية السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبرائيل وفيه فضيلة جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة على الإطلاق وأعلىهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى لذلك كلفه الله تعالى بأعلى أمانة وأعلى مسؤولية وهي أن يبلغ كلامه إلى رسله من خلقه من البشر السابعه انه يقول لاهل السماوات كلهم لأنه لانهم يسالونه وهذا ايضا دليل على فضله بينهم انه كلما مر بسماء فانه معروف عندهم فهو اعلى الملائكه منزله واقربهم, وأقربهم مكانا من ربهم فكلما مر على قوم في سماء من السماوات كلما سالوه فاجابهم بما اجاب به اهل السماء الاولى الثامنه أن الغشية يعم اهل أهل السماوات كلهم الغش والصعق فيعم أهل السماوات كلهم بما فيهم جبريل كما في الرواية الذي اسنادها ضعيف وذلك من شدة خوفهم وفزعهم من ربهم سبحانه وتعالى التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله وذلك تعظيما وإجلالا وهيبة لله سبحانه وتعالى وهذا مثل العبد المؤمن كما قال الله عز وجل تقشعر ها جلودهم وقلوبهم من ذكر الله فالمؤمن عندما يسمع كلام الله عز وجل يقشعر جلده خشية وإجلالا وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله فهو المكلف بذلك فهو أمين وحي السماء الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين فيسترقون السمع يتصنطون على أهل السماوات من الملائكة ويتخطفون ما يستطيعون أن يسمعوه ثم يلقوه على لسان الساحر أو الكائن حتى يلبسوا على الناس الحق بالباطل الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا أنه يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء الثالثة عشرة إرسال الشهاب أو الشهب والشهب النازك التي ترسل عليهم لتحرقهم الرابعة عشرة أنه طارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وطارة يلقيها في أذن ولي من الإنس قبل أن يدركه يعني معنى كلامه أنه أحيانا يستطيع أنه هو يوصل الكلمة إلى الساحر أو الكاهن ويكون في ذلك ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم الصادق في إيمانه وعقيدته من الذي يتزعزع عندما يخبره الكاهن مثلا بأمن صحيح أنت يحصل لك كذا تكون هذه الكلمة مما سمعت في السماء أنت يحصل لك كذا فيروح لأ حصلت لك بس الراجل مكشوف عنه الحجاب ويصدقه ويكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن المسلم الصادق في إيمانه يقول يعني عارف يعني صدقك هو كذوب الأصل أنه كاذب وإن صدق في بعض الأحيان فهو يعلم أن هذا مما أخبره به الجن الذين يتصنتون على السماء ولا شك أنه أن هذا أيضا مما يدل على أهمية دراسة العقيدة فمن أين كنت ستعرف هذه المعلومة من غير دراسة العقيدة أن تعلم أن هؤلاء الكهان قد يأتون بشيء فيه حق وهذه الكلمة الحق في الحقيقة أخذوها من الجن الذين تصنّطون إلى السماء والله سبحانه وتعالى قد يأذن بأن تصل هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن فتنة وابتلاء لـ لخلقه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان ولكن عندما يصدق فإنه إيه صدق كما هو كذوب كما قال النبي عن الشيطان وهؤلاء شياطين للإنس السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة فياخذ هذه الكلمة ويعمل بها منها كوكتيل من الخرافات والخزعبلات فيكذب معها مئة كذبة حتى يلبس على الناس أمورهم السابعة عشرة انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه التي سمعت من السماء يعني لماذا, يصدق؟ لماذا يصدقه السفهاء من الناس بسبب هذه الكلمه التي سمعها من الجني الثامنه عشره قبول النفس للباطل كيف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون بمائه النفوس الضعيفة الله افتع عليك النفوس الضعيفة نفوس السفهاء ونفوس الذين لم يستضيئوا بالنور العلم لكن برضو انا عاوزك تستفيد برضو من هذا الكلمة استفادة ان النفس يا جماعة مجبولة على عدة امور نفس النفس البشرية مجبولة على عدة امور كما ذكرنا قبل ذلك قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات وذكر الايات تفصيل هذه الشهوات فأحي... فالنفس جبلت على أمور معينة ومن ثم شرع الله تعالى لنا المجاهدة هي المجاهدة شرعت لي حتى يقاوم الإنسان نفسه والمجاهدة بكل بساطة وبكل آآ آآ تبسيط معناها انك أنت تتعامل مع نفسك أن هي حاجة منفصلة عنك أنت حاجة وهي حاجة انتوا تقولين كده حاجة في مقابلات بعض فالشاطر اللي يروض التاني، الشاطر اللي يغلب بالتاني، حتى علم الرياضة من مقصود الرياضة الشرعية من الرياضة اللي هي وخبرك اللي هي صفة انتباه دي لا الرياضة الشرعية علم الرياضة أو أو إلية رياضة الرياضة النفس متخدم الترويد ترويد النفس شوف كأن نفسك دي مثلا كأنها فرس عارفين لما يجيبوا فرس من البرية وعاجين يروضوه يقعد الفارس على ظهره يتمسك على ظهره فتره كبيره جدا حتى يلجمه يلجم هذا الفرس فاذا غلب الفرس انصاع وإذا استطاع الفرس ان يسقط الفارس خلاص مش عارف يلجمه بعد كده نفس الكلام انت, انت مع نفسك كده نفسك عدوه ليك وهذا هو ما جاء في القران والسنه ان النفس عدو للانسان لان النفس جبلت على الدعاء وعلى الكسل وعلى حب الراحه ما تلاقيش انسان في الدنيا بيحب التعب ما تلاقيش انسان في الدنيا بيحب اللي هو يروح ويجي ويكد لا حتى يكد لكنه كاره للكد فيحمل نفسه على الكد لكن انه تيحه له الفرصة انه ينام هينام انه تيحه له الفرصة انه هو يترك هيترك فالنفس جُبدت على الدع وعلى الكسل وعلى حب الشهوات وعلى قبول الباطل النفس لها هميل انها تسمع الخرافات والاساطير والحكايات وقال في خيبة وخيبة وقبلك وتلاقي الناس متعلقة جدا بهذا الكلام ومنشطة ليه ومركزة معاه حتى ان اعداء الله يعني بيستخدمون هذه الامور في الحيال هو اعداء الله لما يحب ويصرفه الانسان عن الحق بيصرفه بايه؟ بالحاجات اللي زينت نفسه زينت لها نفسه بالحاجات اللي جملت نفسه على محبتها حتى أيام النبي هذا الرجل اللي هو حبي يصرف الناس, الناس عن سماع القرآن فأتى بجارية ثم أخذ يتعلم أساطير الفرس وأخذ يجمع الناس ويحكي لهم الخرافات والأساطير وخبالك ومن الغولة وبرك الوسلوخة حتى يصرف الناس عن سماع كلام النبي ويقول عندي خير مما عند محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنه يعلم أن النفس مجبولة على محبة سماع مثل هذه الأساطير والخرافات التي يبدأ بقى خيال الإنسان يسرح معاها وخبالك وإلى غير ذلك مما تعرفونه. فالمقصود أن ننتبه إلى مسألة ان النفس مشبولة على أمور فشرعت المجاهدة حتى تدفع هذه الأمور التي لا يرضاها لا الله عز وجل والتي إن تركت لنفسك العنان أهلكتك فنفسك لن تسمح لك إلا بأن تهلك نفسك ولعاذ بالله يبقى شلعة المجاهدة لهذا المعنى أن تجاهد نفسك على طاعة الله وأن تحمل نفسك على طاعة الله حملا عشان ما حدش يظن أن الهداية بذيكي سهلة أن الواحد كده يا رب هديني فتنزل الهداية على قلبي هذا ممكن لكن الأصل أن لكل شيء سبب ومن أسباب الهداية أنك تحمل نفسك على الطاعة تعالفين حديث ربيع بن كعب الأسلامي لما قال للنبي أسألك مرافقتك في الجنة النبي كان قادم أن يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم اجعل ربيعة معي في الجنة لكن النبي أراد أن يعلمه وأن يعلمنا معنى المجاهدة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود هو ده معنى المجاهدة أنك أنت تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل وتحمل نفسك حملا على طاعة الله حتى تصير الطاعة بعد ذلك طبعا من طباعك وهذا يكون بموعود الله عز وجل يقول الله تعالى في آخر سدر عن كبوت وهي بشرة لكل من جاهد نفسه يقول والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم شوف التأكيد لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع مع المخسنين فهذا وعد من الله عز وجل لكل من جاهد نفسه لتستقيم على طاعة الله أن يرزق الله عز وجل المجاهدة وأن يرزق الله الاستقامة بس لما يعدي مرحلة الاختبار اللي جت في أول الصورة نفس الصورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلابد من مرحلة الابتلاء والفتنه حتى يعلم الصادق من الكاذب ثم تأتي بعد ذلك مرحلة استقرار النفس على طاعة الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يقيان شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يبقى قبول النفس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها ليه؟ فرصة كلمة من الصدق فهذه بضاعتهم يأخذون هذه الكلمة فينشرونها ويمزجون معها الأباطيل العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة إثبات الصفات طب إيه اللي ورد في الصفات في الآية ها؟ صفة العلو صفة العلو صفة الكبير الله يفتح عليك مهم جدا صفة الكلام ماذا قال ربكم قال، قالوا, قالوا قال الحق وفي الرواية الأخرى إذا تكلم الله إذا أراد الله أن يلحى بالأمر تكلم بالوحي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فالله تعالى تكلم، والكلام صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوق فالكلام صفة من صفات الله عز وجل فكل هذه الصفات وردت في الآية وفي الحديث وفضل المقصود هنا إثبات إثبات الصفات عموما خلافا للأشعارية المعطلة وغيرهم ومنهم من ينكرون الكلام وينكرون صفة الكلام لكن هنا اثبات الصفة عموما ويأتي المصنف بمثال له لهذه الفرق مش هنوه بيقول لك من الأشعارية والمعتزلة وكذا, وكذا وكذا وكذا وإنما يضرب مثالا لهؤلاء الذين ينكرون بعض هذه الصفات ويعطلونها الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل فذكرنا ان هذه فائده عظيمه ان جميع أن الملائكه وجبريل وهو من هو امين سر السماء ومع ذلك يخشع ويخاف ويفزع حتى يصيبه الصعق والغش فزعا من الله سبحانه وتعالى تعظيما لله واقتقاء لما يخشونه الثانيه والعشرون 22 انهم يخرون لله سجدا ليه تعظيما لله واتقاءا لما يخشون هذا برضو في معنى جميل جدا ان, الصحابة لما إن الملائكة لما خافوا عملوا ايه سجدوا قلت عليك لجأوا الى الله يبقى من خاف أدلج طب انت خايف اعمل من خاف أدلج الملائكة انظروا الى فقيهم الملائكة خافوا فعملوا ايه فسجدوا لله اتقاء لما je kunt het niet doen. Je طيب السؤال الأول الباب الخامس عشر. لأخذنا الحد الاخر خدنا الحد آخر آخر, آخر مرة قلنا خدنا الباب الاتناشر والتراتشر والأربعة عشر. طيب أسئلة الباب الخامس عشر. قال الله تعالى قل دعوا الذين زعمتم من دون الله هذه الآية تقطع عروق الشرك تقطع عروق الشرك لماذا؟ لماذا قال العلماء عنها انها تقطع عروق الشرك؟ السؤال الثاني من الذين فزع عن قلوبهم؟ من الذين فزع عن قلوبهم؟ ولماذا فزعوا؟ ولماذا فزعوا؟ وما دلالة ذلك؟ من الذين فزع عن قلوبهم؟ ولماذا فزعوا؟ وما دلالة ذلك؟ انهم مسترقو السمع وكيف يسترقون من هم مسترقو السمع وكيف يسترقون لماذا يرسل الله الشهب لماذا يرسل الله الشهب؟ لماذا يرسل الله الشهب؟ وهل كان ذلك بعد البعثة فقط؟ وهل كان ذلك بعد البعثة فقط؟ البعثة، البعثة، بعثة النبي. البعث البعثه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كان ارسال الشعوب دوت بعد بعثه النبي فقط ولا كان قبل ذلك وبعد ذلك نعم لماذا تسأل الملائكة وتقول ماذا قال ربكم لماذا تسال الملائكه وتقول ماذا قال ربكم اي سبب السؤال ومن يجيبهم من الله يرد عليهم ومن يجيبهم وبماذا يجيبهم من الله يرد عليهم لهم إيه لماذا تسأل الملائكة وتقول ماذا قال ربكم ومن يجيبهم وبماذا كيف يلبس الكهان على الناس كيف يلبس الكهان على الناس طيب السؤال كده أكمل العلو ثلاثة أنواع العلو ثلاثة أنواع واحد اثنين ثلاثة نقط أفضل الملائكة على الإطلاق نقط أفضل الملائكة على الإطلاق وانا جماعا جبريل عندما تسأله الملائكة طبعا انا عزك تركز انك انت ودا مقصود المصنف من سرد الاية والاحاديث انك انت تفهم القصة من خلال الاية والحديثين فمفهوم القصة من خلال الاية والحديثين ان الملائكة عندما يسمعون كلام الله عز وجل يخرونه تعظيما لله عز وجل قد اصابتهم ايه الصعقة من شده خوفهم وفزعهم من الله سبحانه وتعالى فاذا إيه إيه أفاقوا وكان ويكون اول من يرفع راسه جبريل فتساله الملائكه ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق هنا تنزيه لله سبحانه وتعالى ولانه لا يقول الا الحق ثم ياخذ جبريل في يقول قال كذا وكذا قال كذا وكذا فليس المعنى هو يقولون قالوا الحق ويسقط لا تقال قالوا الحق لأن الله جل يقول الحق وهو العلم كبير ثم يأخذ جبريل في سرد ما قاله الله جل للملائكة عندئذ تسمع يسمع الجنين كلمة من هذه الكلمات فيخطفها ويلقيها إلى من تحت حتى تصل إلى الكهن إن الأخ بيستشكل طيب إزاي هو قال كلمة واحدة بس قال الحق طيب هو الجن سمع إيه الجن كده بسمعش هذا هي كلمة ايه؟ لا هو المقصود ان هو قالوا الحق ثم اخذ جبريل في سرد ما قاله الله عز وجل واخبار الملائكة بما قال الله سبحانه وتعالى واضح؟ هل يدخل في آل السماوات الأنبياء؟ يعني يخافون لأنهم في السماوات في هذه في هذه القصة لا لا يدخل الأنبياء ليه؟ لأن برضو القصة في سياق الآية والأحاديث المقصود بها الملائكة فقط فلا يدخل فيها من في السنوات من الأنبياء كإبراهيم وعيسى وإدريس وغير ذلك وإنما المقصود هنا بالملائكة وصرحت وصرح بذكر الملائكة في بعض الروايات أن الذين يفزعون ويصعقون ويخرون سجدا ويفقون وتساءلون وتكلمون كل ذلك خاص بالملائكة فقط هل هناك جن مسلم يعلم كما يعلم غيره ويوحي إلى أحد الناس بذلك أولا إن كان مسلما لا يسترق السمع لأن استرق السمع حرام لأن هذا التصنط والتصنط محرم ومن الكبائر أن يسمع الناس إلى حديث قوم منهم له كرهون مش عاجز حد يسمعه الت التنصت لما نسميه التصنط يعني هذا ليس من خلق المسلم هذا من ال من المعاصي فإن كان مسلما لا يسترق السمع لأن هذه معصية هذه واحدة إسلامية من أدرك أنها مسلم ما دي فتنة بعض النساء سألتك الحمد لله ربنا أعني عليه وأسلم وبدأ بقى يساعدني لأنني أعالج الحالات وكذا هو رح كده خرج جن وبعدين هو لما خرج الجن دوت دعاه فالجن أسلم على قديه الحمد لله وبدأ بقى يساعده بقى في إيه يقول فلان ده فلان ده عليك هزا وفلان عليك كذا والبيدي فلان هيحصل له كذا تب من قالك اصلا هو مسلم ان خلي بالك ان امور الجن ديت من الامور اللي بالنسبة لك انت غيب. بالنسبة لك انت غيب. فلو قالك لو ان مثلا لو افترضنا يعني ان جن قالك انا مسلم ومين اطارك هو مسلم فعلا مجد بالحك عليك مش لوارد فهذا مما يعني يلبسه الناس على السفهاء من الناس ومن قليل الخبرة من الناس ومن قليل علم. فاض. ما هو هو لو صادق مش مش هيلبس نفسه بيسهل الأمور. الجن مع الجن المسلم الصادق ده زي زيك بالضبط. تابي يعبد ربنا وبيقرأ القرآن وبيحفظ القرآن وبيحفظ دروس العلم. وقبالك زي زيك بالظبط مش منشغل بمثل هذه الطرهات وان هو يروح يطلع ويسمع كلمة ويروح يقول للكاهن والساحر ولو مسلم مش هروح الساحر والكاهن ويخبره بمثل هذه الأخبار ولا يهتم بانه هو يقول لك خلي بالك أنا المكان في هنا حصل فيه كذا وقباله الصفلان ده مخاو جن مسلم كل كام ده جماعة لا جوز وده باب فتنة لابد أن يغلق باب فتنة لابد أن يغلق من, الأمور من من أمور الشر التي يجب ان تنتبه اليه ومش عارف انا كل ما نيجي سيره الجن بحس ان نفسك بتتفتح في الاسئله عموما في في في محاضره قديمه للشيخ محمد اسماعيل اسمها وقفه مع الجن كانت زمان نازله في اربع شرايط قد الجن الان مرئيه الله اعلم لكن هي كانت محاضره علميه رائعه تكلم عن كل ما يتعلق بامور الجن يا ريت تسمعها يا ريت الإخوة والأخوات يتحصلوا عليها وأظن الأمر سأل عن طريق النت دلوقتي إن جيد داكب المحاضرة محاضرة اسمها وقفة مع الجن كانت أربع شرايط أو أربع أجزاء الشيخ ربنا يكريمه تكلم عن كل ما يتعلق بالجن اللي طبعا كما قلنا هذه يعني الفتنة يجب أن تنتبه إليه السؤال الخاص بالإسراء والمعراج هيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن الإسراء والمعراج الفرق بين الكاهن والساحر الساحر اللي هو بيعمل الأعمال للناس وغير ذلك ده الساحر ده بيعمل عمل يصحر. يصحر للناس ليؤذيهم لكن الكاهن هو من يخبر الناس بأمور الغيب وخلي بالك ان قد يطلق على الساحر كاهن والكاهن ساحر بس الاصل ان الكاهن المخصوب به الذي يخبر الناس بالمغيبات واحد مثلا يتسرق منه حاجة فيقول لك فلان الفلان الفلان دوت مكشوف عنه الحجاب روح له وهو هيعرف هو ايه طب هيعرف ازاي بيقول لك واحد بيدرب الودع والتاني مش عارف بيلف المصحف والتاني مش عارف بيعمل ايه ده الكاهن هو ده الكاهن وهو ذا اللي النبي قصده عندما قال من اتى كاهنا فساله لم تقبل له صلاه أربعين يوما لو واحد أتى إلى كاهن وسأله بس دون أن يصدقه كما يفعل بعض الناس أنا أروح بس أسمع مش هصدقه بس هسمع بس مجرد إن تروح للكاهن لا يقبل منك صلاة يوم انت متخيل خطورة الأمر؟ فإن صدقه من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد فالمساله يا جماعه مش لعبه مسألة خطيره فننتبه يبقى الكاهن من يخبر الناس عن المغيبات لكن الساحر هو من يسحر للناس والسحر ثابت ولا يؤذي ولا يستطيع الساحر أن يؤذي أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فإن أذاه فيكون هذا من باب الابتلاء زي واحد يمرض ابتلاء زي واحد ماشي في الشارع ويعد على طوبة قصرته راسه بلا من الله عز وجل ينبغي عند إذن لهذا المسحور أول حاجة أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وأن يسعى إلى علاج نفسه بنفسه عن طريق الرقة الشرعية التي علمنا إياها النبي في القرآن والسنة يبقى يأخذ الأسباب الشرعية للعلاج وأن يرقي نفسه بنفسه بهذه الرقى الشرعية وأن يرقي كل مسلم أهل بيته بما ورد في القرآن والسنة من الأدعية والرقى والعلاجات لا الأنبياء خاص بالرسل الانبياء خاص الأنس فقط كما ورد أن الأنبياء خاص بالرسل فقط ولذلك كان كل رسول كان يبعث إلى الى قومه وكانت الجن أحيان تؤمن ببعض الرسل فهناك جن امنوا بموسى عليه السلام وهناك جن امنوا بعيسى وهناك جن امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير